يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشمل نفي الشفاعة عن المشرك في الحديث من أشرك شركا أصغر كمن حلف بغير الله هذا مؤمن لا يخرج من الدين الذي عنده شرك أصغر لا يخرج من الدين الكلام في المشرك الخارج من الدين هو الذي لا تنفعه الشفاعة نعم